بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت فأذنت لربها وحقت فإذا الأرض مدت فألقت ما فيها وتخلت فأذنت لربها وحقت يا أنها الإنسان إنك كالع إلى ربك كدحا فملاقي وَأَمَّا مَنْ مُؤْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْهُورًا وَأَمَّا مَنْ مُؤْتِيَ كِتَابَهُ مَرَاءَ قَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْفَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ في أهله مسبورا، إنه ظنّ الذي أن يحرب إن ربّه كان به بصيرا، فلا يقسم للشفق والليل وما سقى إذا تساق، لا تركب عن طبق، فما لهم لا فإذا قلئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يمتذبون والله أعلم بما نوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير مبنون